والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئت المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه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 واتمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قربا حسن أن يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة ترجمة نانسي